وَأَنقَسَمُوا بِاللَّهِ جَنْدَيْنِ لَئِنْ أَمَتُّوهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تَقْسِمُوا طَاعَةً مَّعْرُوفًا إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا نمالی ملا لم تمال وادی ری کم وین سواری لا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَوْا لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلُ اللَّهُ دِينَ قَوْمٍ إِذْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يَعْبُدُونَني لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ 119. فأولئك هم الفاسقون 110. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واطيع الرسول لعلكم ترحمون 111. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم 124. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرا هُوَ مَن بَعْدَ صَلاةِ العِشَاءَ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِنّ جُنَاحٌ بَعْدَهُمْ طَوَافُ عَنِيفٍ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ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 وليس عليهم جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم 17. ولا على أنفسكم أن من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أماتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتحه او ما ملكتم مفاتيحه او صديقكم ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا او اشتاتا 129. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية, تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات وَإِذَا كَانُوا مَعَ الرَّسُولِ لَا أَمْرَ جَامِعَ إِلَّا يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا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 126. والله بكل شيء